بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم فابتغوا مرضات ازواجكم والله غفور رحيم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 ارَأَى سَبَحَ بَرْمُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ أَلَمْ نَبِّأْ هَذِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعِلْمُ الْقَدِيمُ إِنَّ تَوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَّتْ قُلُوبُكُمْ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عشى ربه إلى ربه لَنَفْعُنَّ أَنَّى مُبَادِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا كُلُّ مُسْلِمًا وَمُسْلِمَاتٍ وَقَانِتَاتٍ سَاء سيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا عنهم سورة الحج وقودهم لا سورة الحجت عليها ملائكة ان غلاضاً شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا يا قوم لا تعتذروا اليوم انما تجذبون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ويدح لكم جنات تجيه من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ارسل لنا نورنا وارسل لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار الصاغرون واضل عليهم وماؤها من جهنم موضع الشمس المنك اذَمُوا وَلِمَتَلاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَتَمُوا حُزْنًا وَامْرَأَتُهُ كَانَت تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَصَلَّىٰ لَهُما صَلَاةً فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَلَمْ يُزِنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَوْ وَقِيرَ دَفًا لَّمَّا رَدَّاخِلِينَ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فَرَزَعَتْ فِيهِ عِنْقَالًا إِذْ قَالَتِ الرَّبُّ بِعِزَّتِهِ كَبِيرَ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّجِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِ وَالنَّجِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ, من الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ والله يا ندى نتعلمنا الذي احصنت فرجنا ثم صفينا فيه من روحنا فنقنا فيه من روحنا وصدقنا بكلمات ربها وقصبه وكانت من القانصين